يلي شايل بالرميح راسبوا الأكل شايل أسرار الدماء ووردة الكوثة شايل أحلام اليتامة على المنحط شايل جروح السماء والقمر الأزهر أنشي داك لا تكترون بمحمالي الخيدة حليتها ماو الحرام يصعب المام حن عليهم وابتعي بالرميح أكثر شم عزيزة مدللان حالتي تحايا شم عزيزة مدللان على تتحيا كميتي بمشفتك قلبي يتكسر انشداك يا شايل عن همي اتاخر جميعي ممشوف يت قلب يتكسر انشدك يا شينا عنهم يتاخر اي قلب يقدر يصير اي قلب يذنب انوار فوق ريح لما يتقطع ما تحس به الحرائر وتتئتا تدري هل لي تحمل راسب الملايك حطته والعارش كبر هناك اهل الفاقده الماشيه من ما تحس به الحرائر وتتئتا تدري هل اللي تحمل راسب حاده الملايك حاطك والعرش كابك الملايك حاطك والعرش اللي شايل بغمه راسب الاكبار شايل اسرار الدماء وردات القاطر شايل أحلام اليتامة على المنحط شايل جروح اسماء القمر لا زر أنشدك لا تكترو محمل الخيدر اليتامة والحرام يصعب المنظر حن عليهم وتعيب الرمح شم عزيزة مدللها بحالة تتحير شم يتيم بشوفتها قلبي يتكسر انشدك يا شايل عنه ميت آخر اي قلوم يقدر يصيف اي قلوم يقدر ينظر فوق رمح دمه يتقاط ينظر فوق رمح دمه و انك يا حلا الفاقده ماشيه بالبط ما تحسي من الحرائر تدري هل تحمل بس بن حاجه اما لايك حاطته العارشكابه الملايك حاطته هناك على الفاقدة الماشية بالبر في البر ما تحيس بهالحراير وتتأثر تقدري هاللي تحمل أحراسي في الحيدة الملايب حطتها والعرش كافة ياللي شايل برمح راس أبو ايي الاسوار الدماء وردة الكاثر شايل احلام اليتام لا على المان ح شايل جروح اسمه والجمر لاذا يا تشوف فزانه بالرمح تشيله مع سخوها وهي بالهزيل إن عليها بالله راسلات ميلة وفي من ألمها تستوي قتيلة تشوف زينها بالرمح تشيلة عاسخوها عالية وهي بالهزيلة إن عليها بالله راسلات ميلة وفي من ألمها تستوي قتيلة تسمع يقرا الكلب صوره الحرب ويا العيده سبايه تسمع يقرا الكلب صوره الشكايه من الحرب ويا العيده سبايه اتشوف فزنه ضل عالي وهي بالهزيله عين عليها بلا ما سلاتي من الما تستوي تسمع ايقرا القلب صورة الشكايه ينضرب عين الحرب ويا العيده سمايا تسمع ايقرا القلب صورة الشكايه ينضرب عين الحرب ويا العيده سمايا وفي بروم حتى تنظر سكان تنضرب عيناك القمر فوق رمح تسايا لجروحة قدريها الغالي بارحة اليوم وخلاها وهي ضلت بالهجر الغربة مجروحة خوفيه برمحة تنظر شكاله تنظر بعينه القمر فوق رمح تسايا لجروحة غيرها الغالي امبارحه يا غالي يا مخلاها وهي ظلت بالهجر والضل ما لا تموت من الاسى من تنظرش حالك والدمع من جبد العين هم لا تموت من الاسى من تنظرش حالك والدمع من جبد العين هم تشوفه حمل فوح وسمك مقتول اللي تشوفه معظمها بعد بالعيش دل لو ما تقدر تعوفه انت تشوفه حمل فوح وسمك مقتول اللي تشوفه ما اظنها بعد بتعيش دلل لو ما فيك دار تعوفه في بروم حق تنظر سكانه تنظر بعاله والكم مرفق رمحا يا اللي تروح حتى تدري يا مخلانة وهي ظلت بالهجر غربة مجروحة خوف يا برمحة تنظر أسكادة تنظرك بعينة والقمر فقر محكسة يا لجروحة تترح الظالي بارحة ويانة يا مخلانة وهي ظلت بالهجر والغربة مجروحة لا تموت من الأزمان في الضرش حالك والدماء من جبدأ للحين سيعلك لا تموت من الأزمان في الضرش حالك والدماء من جبدأ للحين المعلك من تشوفها عبرطوح وعسمة شوبه ما اظنها بعد بتعيش دلل لو ما تقدر تقوى ملتي شوف برب حمل مدفوع شلي تشوف ما أظن هاد بعد بتعيش دل لو ما تقدر تحوق ما حديث لك يا ابو الأكبر عذاباتك تخلي الدنيا حيرانة أظن تدري إليك طفلة مثل وردة بقات الغربة ذا بلعانة ما حد نيث لك يا ابو الأكوة عذاباتك تخلي الدنيا حيرانة أظن تيدري إلك طيفلة مثل وردة بقات الغربة ذا بلعانة رقيّة لو تصبيّها باللي جاري عليها ما ظنّك تخليّها للمعاسي فينا دي ديّة الابوانك مش داقة العيونك تمسح راسي بي يينك يغلى ناسي رقيّة لو تصبيّها ب جاري عليها ما ظنّك تخليّها للمعاسي فينا دي ديّة الابوانك مش داقة تمسح راسي بي يينك يغلى ناسي محد مثلك يا ابو الأكبر عذاباتك تخلي الدنيا حيرانة عظن تجري إيه إلك طفلة مثل وردة بغا كل غربة دلانة رقية لو تصبيها باللي تجاري عليها ما ظنّت تخليها للمعاسب تنادي الأبوانك مش تاقى إلى عينك تمسح راسي بدينك يغلنا عشيك وقى راسعك على رمحك يخلّف في الزمن جرحك ما شاوية لضع ولا ملل نشر صبح بقراشه على رمح يخليك في الزمن جرحه مشى ويا اللي النشر صبح شجر حق الى الله ما وقف مساره حل كل قطره سالت يكتب انتصاره لما راسك وصل الله الله الله لما راسك وصل يجمع الحياره ويلرفح جبينك يرتفع شعاره شجر حق الى الله ما وقف مساره حل كل قطره سالت يكتب انتصاره راسك وصلك يجمع الحيارة وإلى رفحة جبينة يرتفع شعارة بقى على رمحة يخلت في الزمن جرحة مشى ويال ضع العكل ظلام الليل نشر صبحة بقى على رمحة يخلت في الزمن جرحة مشى ويال سلام الليل نشرب صبحا الله ما وقف بنتصارة لما راسك وطلت يجمع الحيارة وإلى رفحة جبينك يرتفع شعارة ما شجر حك إلي الله ما وقف مسارة على كل قطرة زالت يكتب انتصارة لما راسك وطلت يجمع الحيارة لما رفحة جبينك يرتفع شعارة بقى راسة على رمحة يخلى نفس من جرحه مشى ويا